ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ه ل تاعل ن س ا ن ح ي ن من ا للعلوم د ه ر م م يكن شيئا الاسلاميه ا ن ي ه ف ج ع ل ن ه س ع ا بصيرا إ انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا اعتدنا للكافرين سلاسلا واغلالا وسعيرا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 موسوعه النابلسي للعلوم ن ك م الاسلاميه نخاف موسوعه ن ربنا ي ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم الاسلاميه ق ه م و ا س م ب م ا ص ب ر و الله شر ذلك اليوم ولقاهم ولقاهم نظرة وجزاهم بما صبروا جنة الحسنى لا يرون, فيها لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا و د ا ن ي ة عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم ب ا ن ي ة من ف ض ة و أ ك و ا ب كانت قواريرا قواريرا من ف ض ة قدروها تقديرا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 ل ف ض و ح ل و ا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 كفوراً واذكر موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء ا ل ل و ي ذ ر و ن وراء